La juna'ah alayhi nafie abaini, ve la abna'ihin ve la ikvanih, انهم نوال ابنائ اخواتهم ولا ابناء اخواتهم ولا, ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم وَتَطَيَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا